اسماء الله ا ي الذي م مختلفون فيه ل ك ا س ي ع ل م ثم و ن كلا س ي ع ل م و ن ألم نجعل الأرض نجعل والجبال مهادا خ ل ق ن ا ك م أ ز و ا ج ج ا و ع ل ن ا ن و م ك م سباتا ه ج ع ل الليل ن ا لباسا و ج ع ل ل ن ا ا ن ه ا ر معاشا و ب ن ي ن ا ه ذات م د ا و ج ع ل ن ا س ر ج ا وهاجا وأنزلنا م ن ا ل م ع ص ر ا ت ما شركه الهدى وجنات شركه دعويه غير ربحيه ذات م ت م و ن أ ف و اجتماعي ا و ف ح ت ا ل س ء فكانت ا أ ب و وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم حدائق و أ ع س و ك و ا ع ه النابلسي ل م ع و ن ف ي ه ا ل غ و ا و ل ا كذابا جزاء بالسماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا أذينه موسوعه ا ل ح ق ف م ن ش ا ء اتخذ إ ل ى ربه م ا ل ا أ ن ذ س ل ا م ي ب ا ق د م ت يداه و ي ق و ل ا ل ه النابلسي ف ر يا ي ت ي كنت ت ر ا ا ل ه ل ل ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن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 ا ل س م ا ء فطرت و إ ذ ا الكواكب انتثرت و إ ذ ا البحار فجرت و إ ذ ا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخطرت الذي خلقك فسواك فعدلك في أ ي ص و ر ة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين م ا تفعلون إن الأبرار لفي ع الأبرار إن ن ي م وإن ا ل ف ج الله ر ف ي جحيم ي ص و ن ا يوم ا ل د ي ن وما هم عنها ب ى